وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ إِلَىٰ مُلْكٍ مَلَائِكَةٍ وَكَانَ لَمَغْرَمِ الْمَوْتِ وَحَشَّعْنَا عَلَيْهِ ما كانوا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينِ إِنَّهُ الْجِنُّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَ إِلَيَّ إِنَّ வீடு فَخَلَقَ اللَّهُ الرَّقِيقَ ابْتَغَ رَحْمًا وَقُوَّلَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيَّ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ بَيَعْلَمُونَ أَنَّ نُجُومًا نُزِّلَتْ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنت